يتامل الناظر الموفق كيف وضعت كيف وضعت على التحكم المحض المنافي للمناسبات التفصيليه اصلاً <تصفيق> امثله 10 وظف وجرى, وجرى على ذوق المناسبات المعقولة التي إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول فلا مدخل فيها في التعبدات, في التعبدات كلام الإنمام الشاطبي هنا في هذا الفصل يريد أن يؤكد ما سبق أن بينه ويريد أن يرد على بعض الشبه التي من أجلها أحدث الناس ما يخالف الدين باسم المصلحة خالفوا في العبادات وأحدثوا فيها وزادوا ونقصوا باسم المصلحة وحكموا مطلق النظر العقلي وتركوا الأدلة الشرعية وأحدثوا في الدين ما ليس منه وزعموا أنهم يطلبون مصالحهم الدينية والدنيوية فهنا الشاطبي في الدروس السابقة أثبت أن ذلك لم يكن من فعل السلف رضوان الله عليهم وأن المسلمين في نشأتهم الأولى وهم يقيمون امر الإسلام يقيمون أمر هذه الشريعة الربانية ويتحاكمون إليها وقد أقاموا العبادات على ما شرع الله سبحانه وتعالى ولم يزيدوا فيها ولم ينقصوا منها ثم إنهم في أمورهم الدنيوية وفيما جد لهم من الحوادث فإنهم يطبقون شرع الله عز وجل في ذلك فإذا عرضت لهم مسألة جديدة ردوها إلى الدليل الشرعي ولم يردوها إلى مطلق النظر المصلحي بدون دليل شرعي ثم ذكر فيما سبق عشر أمثلة لكثير من المسائل التي استجدت في عهد الصحابة وبيّن رحمه الله كيف بيّنوا حكم الشرع فيها وكيف ردوها إلى الدليل الشرعي وعلى هذا فإن التوجيه المباشر لمثل هذا العمل يعج الصحابة رضو الله عليهم وكذلك عمل العلماء بعدهم ممن اقتفى أثرهم أنه يجب على الناس أن يرجعوا في كل ما يعملون به إلى العمل بمقتضى هذه الشريعة المباركة فإن كان في الأمور العبادية يمر التوحيد الصلاة والزكاة والحج الصوم وسائر التعبدات ويقفون مع النص الشرعي وكذلك يتحاكمون إلى شريعة الله في أعمالهم الأخرى فإن جدت لهم مسائل صنعوا مثل ما صنع الصحابة رضوان الله عليهم ومثل ما صنع علماء الأمة من السلف رحمهم الله وهو أن يبحثوا عن تلك المسألة الجديدة يبحثوا عن حكمها في شريعة الله ولا يتبعوا ما يظنونه من المصالح المتوحمة أو الملغية أو المصالح التي يظنها الناس مصالح وإنما يردون تلك المسائل المستجدة إلى مقتضى الاجتهاد الشرعي ويبنونها على الاجتهاد والدليل الشرعي وعلى هذا استطاع الإمام الشاطبي في هذا البحث وما زال مستمراً لبيان هذه القضية الأساسية استطاع رحمه الله أن يثبت هنا أن البدع التي أحدثها الناس في العبادات أو في غيرها لا ترجع إلى الدليل الشرعي لا ترجع إلى الدليل الشرعي حتى وإن قالوا إن هناك مسائل مستجدة قد بناها السلف رحمهم الله على مقتضى الدليل الشرعي الذي يحقق المصالح الشرعية والشاطبي وغير من أهل العلم يقول نعم حققوا المصالح الشرعية لكن باجتهاد شرعي لكن باجتهاد شرعي ضابط الاجتهاد الشرعي كما سبق معكم هو اعتماد عدم مخالفة النص الشرعي لا بد أن تشهد الشريعة المباركة الشريعة المحمدية لتلك المسائل الجديدة بالقبول وهنا قال ذكر أول الشروط قال الملاءمة لمقاصد الشريعة بحيث لا تنافي اصلا من أصوله الآن يريد أن يجعل أو أن يثبت هنا كلاما مختصرا يستنبطه من المسائل التي ذكرها مصالح المرسلة المصالح الشرعية التي يعمل بها السلف رضوان الله عليهم اولا من أول شروطها واعتباراتها أن تكون ملائما لمقصد الشارع بحيث لا تنافي أصلا من أصوله ولا دليلا من دلائله إن أردت أن تأخذ مثلا مثال قتل الجماعة بالواحد يلائم مقاصد الشارع أو لا هل ينافي أصلا من أصوله أو دليلا من أدلته طيب أردت أن تأخذ مثلا جمع المصحف كتابة المصحف وجمعه هل يلائم مقصد الشارع؟ تقول نعم هل ينافي أصلاً من أصوله أو دليلاً من أدلته؟ تقول لا وهكذا في سائر الأمثلة التي ذكرها المصنف قبل ذلك في الدروس الماضية طيب لو أردت أن تعكس السؤال وتقول هل البدع التي أحدثها, أحدثها الناس في التوحيد وهو إدخال الشرك على التوحيد وفيما يتعلق بالبدع عند القبور وفيما يتعلق بسائر المحدثات هل تلائم مقاصد الشارع أم تناقض مقاصد الشارع تقول تناقض مقاصد الشارع هل تقول أنها لا تنافي أصلا من أصوله ولا دليل من أدلته أو تقول أنها تنافي أصوله وتنافي أدلته هذا هو الفرق الكبير بين المصالح المرسلة عند الفقهاء وفي عمل السلف وبين البدع المحدثات تطبق عليه هذه الاعتبارات تأتي مثلا لاجتهادات الصحابة واجتهادات من بعد من من على طريقهم في المسائل المستجدة في العمل بالمصالح بالضبط الشرعي تقول تلك المصالح تلك الاجتهادات تلائم مقصد الشارع وتقول أيضا لا تنافي أصلا من أصوله ولا دليلا من أدلة وهذا من أعظم الضوابط للعمل بالمصلحة من عندكم أصول الاستدلاء الوصول الكتاب والسنة والإجماع والقياس القياس والقياس القياس على العلة ومنصوص عليها في الشرع أو المستنبطة المصلحة هي من معنى القياس لكن محملة على مجموعة أدلة كما سبق معكم في جمع النصحف وفي قتل الجماعة في الواحد الضابط على القياس ألا يخالف النص والضابط على المصلحة ألا تخالف النص الخاص هذه الضوابط وضعها السلف للاحترام النصوص الشرعية وعدم تغيير المنهج و... و... و... ولكف الناس عن التبديل والتغيير والدخول في البداء وإلا لو أن الناس تحاكموا إلى المصالح التي في رؤوسهم دون أن يكون عليها دليل شرعي ولو أنهم اتباعوها وهي تعارض النصوص الشرعية سيكون المتبع ما هو الهواء أو النص الشرعي سيكون المتبع حين أذين الهواء وهذا غاية ما عنده الفرق مبتدعة غاية ما عندهم أهواء سموها مصالح ثم عارضوا بتلك المصالح الأدلة الشرعية ولذلك سبق معكم أيضا من باب البيان والتأكيد أن العمل بالمصلحة له شروط كما أن القياس له شروط من شروط القياس أن لا يعارض النص شروط القياس أن يكون مبني على علة ظاهرة أو مستنبطة من شروط القياس أن يكون أن لا يعارض النص الشرعي فكذلك شروط المصلحة سبق معكم أن ذكرنا لكم الشروط التي تكون بها المصلحة مقبولة ما هي هذه الشروط؟ فضل أن تكون ملائمة لمقاصد الشارع تكون موافقة ملائمة لمقاصد الشارع تحقق مقصداً من مقاصده لأن مقاصد الشارع معتبرة لكن هذا قد يخطأ الناس فيه فيقولون هذه المصلحة تلائم مقاصد الشارع او لا تلائم يخطئون كيف هناك ضوابط اخرى مؤكدة لهذا الضابط الضابط الثاني اللا تخالف نص الكتاب اللا تخالف الكتاب الشرط الثالث اللا تخالف السنة وماذا يدخل في السنة الحمد لله يدخل في السنة كل قول أو فعل أو تقرير للنبي عليه الصلاة والسلام ويدخل فيها المتواتر والأحد ويدخل فيها المتواتر والأحد وكل مصلحة عند الناس وإن اجتمعوا عليها مخالفة لنص شرعي متواتر أو أحد في مردودة مرفوضة هذا الشرط الثالث الشرط الرابع ألا تخالف الإجماعي الثابت طيب مم. شروط الأخرى هذا مذكور الضابط ألا تنافي أصلا من أصول المذكور ألا تخالف الكتاب ألا تخالف السنة المتواترة أو الأحادي أين ألا تنافي مصلحة أكبر منها ألا تنافي عندنا بقى القياس ألا تخالف القياس الأخير ألا تنافي مصلحة أهم منها قيود مهمة جدا لا يصلح الكلام في الدين عن كلام الحموميات والكلام العام الذي يؤدي إلى نقض ناقضة النصوص الشرعية هذه الشروط لأهل العلم وثبتوها وعملوا بها فتأمل الآن أنه مما يظن الناس أنه من المصالح أو حتى من المشتهدين أو حتى لو خرجت المصلحة من, من, من, من رأس عالم ما يمكن أن يعمل بها إلا من خلال هذه الشروط ما يمكن أن تقبل إلا من خلال هذه الشهوط وسبق معكم أن الشاطبي ذكر أن أحد العلماء أراد أن يفتي أحد الأولى لما وطئ أمرأته في نهاي رمضان أراد أن يلزمه بالصيام شهرين متتابعين فأجمع العلماء على أن هذه المصلحة التي ظهر خرجت من رأس مجتهد من رأس عالم وهي لو عرضت على كثير من الناس اللي استحسنوها. لقال هذا انتهك شهر رمضان ولا يؤدبه ولا يمنعه من انتهاك شهر رمضان إلا الصيام لأنه يستطيع أن يعتق رقاب كثيرة لكن العلماء بيّنوا أن هذا القول المبني على هذا المصلحة فاسد لأن المصلحة هذه لم تتحقق فيها الشروط لم تتحقق فيها الشروط لأنها مخالفة لنص الكتاب ومخالفة نص الكتاب هو وجوب العمل بالسنة وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهو فما الذي آتانا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أحي إليه الترتيب العطق الصيام الإطعام فالشرط الثاني أيضاً متخلف وهو أن لا تخالف نص الكتاب خالفت نص الكتاب أو لا خالفت خالفت نص الكتاب فأي مصلحة حتى لو خرجت من ذهن مجتهد إذا خالفت نص الكتاب فهي مردودة إذا خالفت نص السنة فهي مردودة إذا خالفت القياس فهي مردودة إذا خالفت مصلحة أهم منها فهي مردودة يعني تأمل الآن ترى التدقيق عند أهل العلم تأمل مصلحة قال توافق مقصود الشارع لا تخالف نص الكتاب لا تخالف نص السنة لا متواتر ولا أحد لا تخالف القياس مش تريد تقول ما شاء الله تبارد لكن افرض ان هذه المصلحة فيه مصلحة أكبر منها ترد ولا ما ترد ترد فهنا خمسة شروط بيّنها العلماء ووضّحوها في هذا الموضوع وهذا الموضوع هو المصلحة بالنسبة لأهل البدع والأهواء تلاعبوا به وكل ما ظنوا أنه مصلحة حملوا الناس عليه ولذلك تجرأ الناس في هذا العصر واعتبروا مثلا مخالفة الشريعة مثل القوانين الوضعية اعتبرها مصلحة تنظم حياة الناس وتعطيهم حريتهم توسع مفهوم الحرية الشخصية وتناسب التطور وتفعل كذا وكذا وكذا فخالفوا أصول الدين فإذا فتحت باب المصلحة بدون أدلة فهي الأهواء حينئذ وما من أمة إلا وهي تدعي أنها تعمل بالعدل عند نفسها وأنها تريد أن تحقق المصلحة لها ولكن المصالح لا يمكن أن تعرف إلا من هذه الشريعة المباركة ومن طريق النصوص الشرعية طبعاً فيها هذا بحوث كثيرة علمية مهمة رسائل دكتوراه في مسلسة المصلحة ومنها رسائل أيضاً أثبتت أنه ليس هناك عالم من علماء المسلمين المعروفين ومشهورين يقول بأن المصلحة تقدم على النص ليس هناك عالم من مثل علماء السلف لما لأم الأربعة لكن الراجع عندما يسمونهم الآن التنويريين والعصرانيين والمتاثرين بالعلمانية يريدون أن يكتسحوا النصص الشرعية لو قالوا النصوص الشرعية غير لازمة هذا يكشفهم عند الناس ولا لا فما هناك إلا حيلة وأن يقولوا أن المصلحة تقدم على نص تقدم على النص ولذلك شدد العلماء في ذلك وبيّنوا أن المصلحة إذا خالفت شرط من الشروط السابقة فهي, فهي مهدرة وحتى وإن خرجت من عقل مجتهد يريد نصرة الإسلام حتى لو كانوا بحسن نية لأن الحسن نية لا تكفي هنا لابد من الضوابط الشرعية اي نعم اذا الان الشرط الاول الملاءمة لمقصد الشارع بحيث لا تنافي اصلا من اصولي ولا دليلا من ادلتي تعال تطبق هنا الان الامثلة اللي ذكرها الشاطبي اللي عمل بها السلف بالمصالح عمل بمقتضى الادلة الشرعية ولذلك لماذا اوردها وفصل فيها حتى يبين الادلة الشرعية على ذلك ان لا يتبعون مجرد النظر العقلي لا يتبعون مجرد المصلحة الموهومة انما بنوها على أدلة فهي لا تنافي مقصدا من مقصد الشارع ولا تنافي اصلا من أصوله خذ أمثلة من البدع التي أحدثها الناس تجدها تخالف مقصد الشارع مقصداً من مقاصده وتنافي اصلا من أصوله ولذلك هذا البحث كله من أوله إلى آخره يريد الشاطبي رحمه الله أن يثبت أنه لا تمسك ولا متمسك لأهل البدع والأهواء في القول بالمصالح فرق بين المصالح الشرعية وبين البدع المحدثات. إذا سئلت ما هو الفرق تقول المصالح الشرعية التي عمل بها السلف تلائم المقاصد الشرعية ولا تنافي أصلا من أصوله ولا دليلا من أدلته إذا جئت تقول ولا دليلا من أدلة تذكر الضوابط الخمسة تذكر الضوابط الخمسة الثاني أن النظر في المصالح في المسائل السابقة أكثرها فيما ظهر معناه مثل قتل الجماعة بالواحد ظهر معناه ألا ما ظهر وهو حفظ الدماء والمماثلة في القصاص مثل جمع المصحف ظهر معناه وهو الحفظ مقصد الحفظ وهو مقصد قرآني بقول الله تعالى فإنا نحن الزن, نحن الزن الذكرى وإنا له يحافظون فإذا تأملت هناك وجدت أن المقاصد معلومة ظاهرة طيب في العبادات العبادات كما سيأتي من كلام المصنف هنا الـ الـ العلل غير واضحة فيها لحكمة يعلمها الشارع أولاً لقصور العقل البشري والأمر الثاني لأمر يريده الشارع وهو أن يعلم من يؤمن بالغيب كيف يتعبد الإنسان بهذه التعبدات ويحصل على الفائدة المرجوة منها وهو زيادة الإيمان والاستقامة على الطاعة والتعبد لله وإن كان لا تظهر له العلل مثل مسائل الحج الدقيقة ما لا تظهر فيها العلال مثل مسائل الصلوات وسيأتي المصنف يذكر أموراً من ذلك كثيرة فالمقصود أن جانب البدع أجراه وأصحابه في أي شيء أغلبه في أي شيء في العبادات ولا في العاديات في المعاملات في العبادات كيف يستطيعون أن في العبادات إذا كانوا يريدون عن طريق القياس الصحيح فمن أين تعلم العلال في العبادات من أين تعلم إذا قالوا أرادوا المصالح من أين تعلم؟ المقا... ال... العلل في العبادات التعبد معناه يقول هذا أمر معلل وهذا أمر تعبدي معلل أي ظهرت علته تعبدي أي لا تعلم لا تعلم علته فمن أين علمه ولذلك الأصل في العبادات الوقوف عندما نص عليه الشارع فهل أهل البدع والمحدثات وقفوا عندما ينص عليه الشارع ولا تعدوا ذلك تعدوا ذلك بالزيادة وبالنقصان أي نعم أي يقرأ بارك الله اقرأ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 لأن عامة التعبدات لا يعقل لها معنا على التفصيل كالوضوء والصلاة والصيام في زمان مخصوص دون غيره والحج ونحو ذلك فليتأمل الناظر الموفق كيف وضعت على التحكم المحض المنافي للمناسبات التفصيلية سيأتي بأدلة الآن سيأتي بتطبيقات على الطهارة وعلى الصلاة وعلى الأذان لكن لاحظوا هنا فرق بين أن نقول أن العلة لا تدرك وبين أن نقول أنه ما في حكمة فرق بين الأمري الحكم ظاهرة الحكم ظاهرة وهي زيدة الإيمان والتقرب إلى الله والصلاة لها حكم ظاهرة منها أنها تنهى على الفحشاوة المنكر ومنها أنها تزيد إيمان الإنسان ومنها أنها عونا له على الطاعة وتطبيق أحكام الشريعة ومنها ما يتعلق بأخلاقه وكذلك في الحج ربط بمصالح كثيرة هذه حكم عامة عامة. لكن لا يمكن مثلاً أن تفرق أن تحدد العلل في بعض المسائل في كثير من المسائل المتعلقة بالعبادات نعم. ألا ترى أن الطهارات على اختلاف أنواعها قد اختص كل نوع منها بتعبد مخالف جدا لما يظهر لبادئ الراي. فإن البول والغايط خارجان نجسان يجب بهما تطهير أعضاء الوضوء دون المخرجين فقط دون المخرجين دون المخرجين فقط ودون جميع الجسد فإذا خرج المني أو دم الحايض وجب غسل جميع الجسد دون دم المخرج فقط المخرج فقط ودون أعضاء الوضوء ثم إن التطهير واجب مع نظافة الأعضاء إذا أحدث وغير واجب مع قذارتها بالأوساخ والأدران إذا فرض أنه لم يحدث ثم التراب ومن شانه التلويث يقوم مقام الماء الذي من شانه التنظيف ثم نظرنا في أوقات الصلوات نعم مثل هذه الأمثلة طبعا فيها حكم كثيرة لكن يقصد الشاطبي وغيره من ذكر ذلك أن العلة ليس منصوص عليها ولا يمكن استنباطها لكن في ذلك حكم كثيرة حكم عظيمة نعم ثم نظرنا في أوقات الصلوات فلم نجد فيها مناسبة لإقامة الصلوات فيها لاستواء الأوقات في ذلك وشرع للإعلام بها أذكار مخصوصة لا يزاد فيها ولا ينقص منها فإذا أقيمت ابتدأت إقامتها بأذكار أيضا كل هذه الأمثلة يريد أن يقول على العقل الإنساني أن يتواضع ولا يتدخل في مثل هذه الأمور في الزيادة والنقصان أما بالنسبة للنظر في الحكم ففي هذا حكم كثير يعني لو أراد الشاطئ أن يلتفت إلى بيانها هنا لبينها كما بيّنها غيره ومن الحكم هنا بناس في, في, في ما يتعلق بترتيب أوقات الصلوات كذلك ما يتعلق مثلا بالأوقات لا شك أن, أن, أن الأوقات مرتبطة في علامات ظاهرة اللي هي أوقات الصلاة ذلوك الشمس والفجر مرتبط بأول انبثاق وانفجار الفجر فهناك حكم كثيرة لو أراد الإنسان أن يتتبعها لو وجدها كثيرة لكن الشاطب هنا يريد أن يقول أن الشارع جعلها على وجه التعبد لاختبار المكلفين أما الحكم فالحكم فيها كثيرة جدا وإنما قصد العلماء أن يسموها بالتعبديات حتى لا يتجرأ العقل الإنساني الضعيف على الزيادة فيها والنقص كما صنع أهل البدع فإنه لما تجرّوا على الزيادة والنقص فيها لم يكن لهم حد حينئذ يمنعهم من التقول على الله وأما بالنسبة للأذان على شك أن وراه حكم كثير فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان من الناس من اليهود من ينادي للأذان بالنواقيس وغيرهم ينادون بطريقة معينة كانت هذه الطريقة المباركة وهي إظهار التوحيد على المنابر بإثبات التوحيد بتعظيم الله وتكبيره وتعظيمه ثم بإظهار التوحيد في شهادة أن لا إله إلا الله ثم في إظهار متابعة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعلم الناس عظم هذه الشهادة وهي تصديقه فيما أخبر أشهد أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر وطاعة فيما أمر واجتنامانها عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع هذه معاني عظيمة فترفع عن المنابر ويعرفها الناس وين ضيعها كثير من الخلق وضيعها هذه المعاني لكنها هذه المعاني باقية لمن عرفها وعرف حقيقتها ولا شك أن هذا فيه من الحكم ما لا يخفر وأن الإعلام للأذان بالطبل أو بالنواقيس لا شك أن الإعلام بمثل هذه الألفاظ العظيمة التي تحمل مجملات الإسلام وعقيدة الإسلام لا شك أن وراء هذا حكم لا يمكن للإنسان أن يستطيع أن يجمعها هناك حكم عظيمة من ذلك نعم ثم شرعت ركعاتها مختلفة باختلاف الأوقات وكل ركعة لها ركوع واحد وسجودان دون العكس إلا صلاة خصوف الشمس فإنها على غير ذلك ثم كانت خمس صلوات دون أربع أو ست, أو ست وغير ذلك من الأعداد فإذا دخل المتطهر المسجد أمر بتحيته بركعتين دون واحدة كالموتر أو أربع كالظهر نعم مثل هذه مثل هذه التفرقة الدقيقة ما يمكن للإنسان أن يستطيع أن يحدد لماذا كانت هذه ثلاث لماذا كانت هذه ركعتين لماذا كانت هذه أربع مقصود الصلوات واضح الحكمة فيه لكن مثل هذا التحديد لو تدخل المكلف فيه وقال هذه الثلاثة نجعلها أربع وهذه الأربع نجعلها خمس وهذه الاثنتين نجعلها ثلاث وهذه الواحدة نجعلها اثنتين كان هذا التصرف من عقله في النصوص الشرعية نعم فإذا سهى في صلاته سجد سجدتين دون سجدة واحدة فإذا قرى آية سجدة سجد واحدة دون إثنتين ثم أمر بصلاة النوافل ونهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة وعلل النهي بأمر غير غير معقول المعنى غير بأمر غير, غير, غير, غير, معقول, غير معقول المعنى نعم مرد التعليل في النهي في الأوقات المخصوصة بالنهي لأن المشركين كانوا يتعبدون في مثل هذه الأوقات كانوا إذا بزقت الشمس صلوا لها وتعبدوا في مثل هذه الأوقات فورد النهي عن التشبه بهم النهي عن التشبه بهم هذا هو من إدراك الحكم العامة وقد يقول بعض أهل العلم بإدراك بأن هذه علة إذا وقع التشبه في أمر آخر فإنه ينهى عنه فإنه ينهان لكن المقصود الشاطبي هنا أنه لا يمكن القياس على مثل ذلك ولذلك كما سيأتي أن الأصل في العبادات التعبد ولا يزاد فيها ولا ينقص والأصل فيها عدم جريان القياس وهو مثل باب العاديات والمستجدات التي تستجد للناس نعم وعلّل النهي بأمرٍ غير معقول المعنى ثم شرعت الجماعة في بعض النوافل كالعيدين والخسوف والاستسقاء دون صلاة الليل ورواتب النوافل فإذا صرنا إلى غسل الميت وجدناه لا معنى له معقول لأنه غير مكلّب ثم أمرنا بالصلاة عليه بالتكبير دون ركوعٍ أو سجودٍ أو تشهد والتكبير عليه أربع تكبيرات دون اثنتين أو ست أو سبع أو غيرها من الأعداد هذا يعني كل ما يذكره العلماء من هنا في هذه المسائل في أن ليست كالمسائل المعللة في العاديات إنما يقصدون به كف الإنسان عن الزيادة أو إدخال القياس في العبادات أما كما سبق معكم أنه يدرك الحكم العامة لذلك هذا باب يستطيع العلماء أن يبينوه فهذا حكم كثيرة فالصلاة عن الميت المقصود منها الدعاء ولو أراد الشاطبي هنا أن في بيانها لبين لكن قصده هنا أن مثل هذه الأحكام في العبادات مبنية على التعبد مبنية على التعبد لا يجري فيها القياس وليست المجال لأهل الأهواء أن يزيدوا فيها وينقصوا لكن لو أراد أن يتحدث عن مقاصد العامة والحكم لوجد لو في هذا مجالا فمثلاً الصلاة الصلاة على الميّت الصلاة على الميّت ليست كالصلاة العادية وإن كان فيها شيء من معنى الصلاة العادية الصلاة العادية فيها تعظيم لله والصلاة, والصلاة على الميّت فيها هذا المعنى من حيث قراءة الفاتحة أن قراءة الفاتحة فيها إثبات التوحيد لله فيها إثبات التوحيد لله عز و التوحيد الرّبوّيّة الحمد لله رب العالمين التوحيد الألوهية توحيد الأسلام والصفات الرحمن الرحيم توحيد العبادة هيك نعبد وensenعيم فيها هذا لكنها دعاء صلاة على الميد دعاء ليست صلاة فيها ركوع وسجود ولذلك من حكمة الشارع أنه لم يجعل فيها سجود وإذا كان فيها سجود يكون السجود لمن؟ لو كان فيها سجود الأشبهت بقية الصلوات لأن السجود لله والركوع لله لكن ليس فيها سجود ليس فيها ركوع فيها الصلاة الميد دعاء وإنما قدم التكبير فيها لحكم عظيمة ليس هذا المجال الذكرية لو أراد الإنسان مثلا أو الشاطبي أو غيره يذكر هذا لو وجد مجالا فإن التكبير وإثبات التوحيد يناسب أن يقدم على الدعاء أم لا يناسب يناسب أم لا يناسب يناسب ألم ترى إلى دعاء يونس سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين متى دعا إني كنت من الظالمين فاغفر لي ونجلي متى دعا بهذا الدعاء بعد التسبيح والتعظيم وأنت متى تدعو بقولك إهدنا الصلاة المستقيم متى هذا الذي يناسب الدعاء فالصلاة الميت صلاة الدعاء صلاة المقصود بها الدعاء للميت فإذا صرنا إلى الصيام وجدنا فيه من التعبدات غير, المعق... غير المعقولة كثيرا أيضا لإمساك النهار دون الليل والإمساك عن المأكولات والمشروبات دون الملموسات والمركوبات والنظر والمشي والكلام وأشباه ذلك وكان الجماع وهو طبعا مثل هذا الآن كما قلت كده مرة أخرى يكف عقول المكلفين عن الدخول في التفصيلات في العبادات والزيادة والنقصان أما تلمس الحكم كثيرا الصيام لكي يكون شريعة ظاهرة متى يكون في الليل ولا في قصد الشارع من الصيام ليكون شريعة ظاهرة أمراً شريعة خفية طبعاً هو من حيث الفرد أمر خفي لأنه لا يعلم أنه صاهما إلا الله لكن من حيث شعائر الصيام وكف الناس عن الطعام والشراب من الشعائر الظاهرة أم لا ولذلك من خالفها يمنع أم لا يمنع متى تعلم الشع... الشعائرة تعلم بالليل أم بالنهار فناسباً يكون بالنهار لا تعلم بالليل أيضاً بتعلق الملبوسات والمركوبات والنظر والمشي والكلام هذا لا علاقة لو بالصيام لأن المقصود الشارع يعني يصوم الناس وهم يعملون ولا يصومون وهم ينامون ويصومون وهم يتحركون ولا يصومون وهم قاعدون يعني هذه حكم ممكن الكلام فيها وهي كثيرة جدا فناسب أن يكون الصيام الصيام بالنهار وكان الجماع وهو راجع إلى الإخراج كالمأكول وهو راجع إلى الضد يعني هذا كله نظر بشري يعني المقصود التأكيد على أن العبادات ليست مجالا يعني ما في علل يستمسك بها ممكن القياس عليها ولذلك لا زيادة ولا نقصة في العباة لكن أن الإخراج كالمأكول على الضد الأخراج الإجتهاء والمأكول على الاجتهاء لو نظرت له من جانب آخر لا وجدت فهو على الضد على المأكول المأكول Graduate منه الصائم لماذا لأن في شهوة ولا لا والجماع فهو شهوة ليس على الضد الجماع ليس على الضد من المأكول الجماع فيه معنى الاجتهاب والشهوة والمأكول والأكل في معنى الشهوات أين عم وكان شهر رمضان وإن كان قد أنسل فيه القرآن ولم يكن أيام الجمع وإن كانت خير أيام طلعت عليها الشمس أو كان الصيام أكثر من شهر أو أقل ثم الحج أكثر تعبدا من الجميع وهكذا تجد عامة التعبدات في كل باب من أبواب الفقه فاعلموا ان في هذا الاستقراء معنا يلائم م... ي... فاعلموا ان في هذا الاستقراء في هذا الاستقراء معنا يعلم من مقاصد الشرع انه قصد قصد قصده ونحى نحوه واعتبرت جهته وهو ان ما كان من التكاليف من هذا القبيل فان قصد الشارع ان يوقف عنده ويعذر عنه النظر الاجتهادي جملة اي نعم ولذلك اجتهادات العلماء في الفقه أو سعها كان في العبادات أو في, بدي... ولا... في العديات المسائل المستجدة التي جد للناس الآن أكثرها في أي شيء في المعاملات والعديات فهنا الشارع الحكيم درب العقل البشري تدريبين وأدبه بأدبين وهو مجال لبسط القول في هذا لكن لا نطيل فيه الأدب الأول أنه علمه في التعبديات الخضوع لأنه في معنى التوحيد لله وعلمه معنى التذلل والطاعة حتى ما يتكبر ويطقى لأن أكثر الناس ما كفر إلا بالطغيان وما أتى بالخرافة وبعجائب الأمور إلا بسبب الطغيان العقلي وكذلك ما استحل المحرمات إلا بسبب الطغيان العقلي كلا إن الإنسان لا يطقى رأاه ففي التعبديات أدب الله العقل البشري والخضوع والتسليم ويقف أمام الحكم العظيمة الشرعية أمام الحكم الباهرة يقف عاجز فيستسلم ويزداد إيمانا ويقينا وفي الأمور المستجدة هذه التي يصعب النص عليها في الشرع يعني أن الشارع جعل للأحكام الجديدة في المعاملات جعلها تدخل تحت الشريعة لكن ما نص عليها بالتفصيل وهذا لا يتناسب أيضا مع عظم هذه الشريعة أن كل مسألة عند المكلفين إلى يوم القيامة تجد لها حكم خاص الشريعة لن تصبح مئات المجلدات لكن من الإعجاز أن جعلت الشريعة في تلك النصوص التي هي الكتاب والسنة وهي محفوظة وكل المسائل التي تستجد العادة تستجد في أي شيء في المعاملات وتحتاج إلى حكم شرعي الحكم الشرعي يقوم به أهل الأسنباط يردون الأحكام المسائل الجديدة إلى احكام الشريعة فإذا ردوها بالطريق الصحيح إلى أحكام كان الحاكم فيها من؟ الشرع كان الحاكم فيها الشرع فيتعبدون الناس بحكم الشرع إذا ردت إلى أحكام الشريع تدخل تحت مقاصدها المباركة الطيبة أو لما تدخل وتدخل تحت العدل الرباني تدخل فيحصل الناس تلك المقاصد فأولا يتحصلون معنى التعبد رجعوا إلى حكم الشرع الأمر الثاني يتحصلون على بركة هذه الشريعة لأن الاحكام الجديدة ستدخل تحت المقاصد الشرعية ستدخل تحت المقاصد الشرعية المباركة الأمر الثالث انهم سيمارسون عملية الاجتهاد ممارسة عملية الاجتهاد هذه تحت الظّابط الشرعية عبادة أو لا ما هي عبادة عبادة وذلك الشافعي أدخل مسألة الاجتهاد تحت الابتلاء قال أن يبلوكم أيكم أحسنن عملا قال من ذلك الاجتهاد بدليل أن من الناس من يحاول الاشتهاد في الشرع الآن ويناقض أحكام الشريعة حاصل هذا ولا ما حاصل ومن الناس من يتقي الله في الاشتهاد ويطبق الأحكام الشرعية ويلتزم من نصوص هذا موجود هذا موجود لله ما الذي جعل أحدهما يصدق ويتقي ويهتدي والآخر يضل ويشقى ما الفرق بينهما الفرق أنه عبادة الأول اتقى الله فيها والثاني لم يتقى الله فيها الأول الذي رجع إلى الأدلة الشرعية واجتهد الاجتهاد الصحيح يتقى الله لا يفتي بالباطل لمصلحة أحد ولا يتعجل في الفتوى ولا يناقض النصوص الشرعية ويضطرح النصوص الشرعي والثاني ظلم نفسه والثاني ظلم نفسه يمارس عملية الاجتهاد على بغي أو جهل أو ظلم أو طلب زينة من زينة الحياة الدنيا فيقع في ماذا؟ في مخالفة الشريعة فالأول نجح في الابتلاء والثاني لم ينجح في الابتلاء فعملية الاجتاد ابتلاء فلاحظتم الآن يعني كيف يتربى العقل الإنساني العقل المؤمن العقل المسلم كيف يتربى في مجال العبادات الاستسلام والخضوع والانبهار أمام الحكم العظيمة في مجال المعاملات المستجدة يتربى العقل البشري هنا أيضا تربية أخرى وهي أنه يعمل في ثلاثة مراحل أولا العقل عقل المستنبط الشرعي والناظر الشرعي أو طالب العلم أو الإنسان اللي يعرف الأدلة يرد هذه المسائل إلى حكم الشرع فهذا عبودية لله ولا يحكم عليها أي منهج آخر إذا جاءت المصالح الموهومة المذكورة هنا ما يدخل في أبواب البدع يحكم النص على المصلحة ولا يحكم المصلحة على النص الأمر الثاني أن المستجدات الجديدة لا يبقى الناس خارج الأحكام الشرعية بل يرجعون تحت مقاصد الشريعة وأحكام الشريعة وهذا نوع من العبادة التي يحبها الله الأمر الثالث أن هذا الذي يقوم بالاستنباط يكون قد نجح في الابتلاء لأن الاجتهاد ابتلاء فالعقل البشري أخذ تربيةه في الأمر الأول في جانب العبادات وأخذ التربية الصحيحة الشرعية في جانب المعاملة نعم وأن يوكل إلى واضعه ويُسلَّمُ له في سواء علينا أقلنا إن التكاليف معلَّلةٌ بمصالح العباد أم لم نقل اللهم إلا قليلا من مسائلها ظهر فيها معنى فهمناه من الشرع فاعتبرنا به أو شهدنا في بعضها بعدم الفرق بين المنصوص عليه والمسكوت عنه فلا حرج حينئذ فإن أشكل الأمر فلا بد من الرجوع إلى ذلك الأصل فهو العروة الوثقى للمتفقه في الشريعة والوزر, والوزر الأحمى نعم هنا اتجه العلماء في العمل بعد الشريعة وتطبيقها إلى أن مجال العبادات لا يمكن من حيث الأكثر إدراك تفاصيل العلل ما يمكن إدراك المقاصد العامة والحكم العامة ولذلك كان السلف فيها حفظوا على الناس حسن اعتقادهم فلم, يد... فلم تدخل على الناس البدع ولا الأهواء وصار الناس في العبادات يقفون عندما حده النص, الش... النص الشرعي حتى ما يفكر أنه يقيس مسألة على مسألة لأنه ما يمكن لأن القياس لا بد يكون مبني على علة أساسية وغير موجودة لكن كما سبق الحكم موجودة والمقاصد موجودة لكن ما يكفي ذلك وخاصة أن الشارع منعهم من هذا التزيد من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد كل بدعة أي كل محدثة في الدين كل بدعة ضلالة وسيأتي الآن يذكر مثال من, مثال من أمثلة لأئمة المشهورين وسيختار طبعا باعتبار أنه درس مذهب المالكية سيختار كلام الإمام مالك ابن أنس في هذا الباب اي نعم اقرأ بارك المالك ومن أجل ذلك قال حذيفة رضي الله عنه كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالة فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا بطريق من كان قبلكم ونحوه لابن مسعود أيضا وقد تقدم من ذلك كثير وشه اللي تقدم من ذلك في الكتاب الأدلة العامة من الكتاب والسنة وكلام السلف في إنكار البدع والمحدثات هيتأملوا معي هذه المسألة التي تبين لكم ما تحتاجه الأمة من الإصلاح تحتاج الأمة إلى جهد كبير عظيم في مجال العبادات والتعبديات ما أكثر الإحداث حتى أصبحت الآن القبور مكان للعبادات وصرف العبادة لغير الله هذا عاد أقوى أنواع الإحداث. ثم بعد ذلك الإحداث في المناسبات والإحداث في أمور لا تحصل هذا الذي منع منه المسلمون ماذا صنعوا؟ خالفوا وأحدثوا المسائل المستجدة التي تسجد في كل عصر المفروض ماذا؟ يستمر الاجتهاد يستمر الاجتهاد وتدخل المسائل الجديدة تحت حكام الشريعة قصروا أفسدوا في الأول وقصروا في الثاني سأحطم المشكلة هذه الآن هذه طبعاً لبريد يدرس أحوال الأمة من قرون طويلة يجد هذه المشكلة مشكلة كبيرة جدا وهي من أوضح خطوط الانحراف في مسائل العبادات المفروض يأخذها من النصص الشرعية ويتعبد الله فيها على السنة ويحفظ السنن فيها وينشر السنن فيها وكفى بالسنن فيها هادياً عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه دخلوا فيها بالتغيير والتبديل يعني ما منع دخلوا فيها سواء في مسائل التوحيد أو في مسائل الصلاة أو الصيام أو الحج أو سائل العبادات وأصبحت العبادات عبادات مرتبطة بالمواسم يحجثون فيها ما شاء ويزيدون ما شاء وينقضوا ما شاء وقد منعوا من ذلك وحجر عليهم هذا الباب وقيل لهم لكي تكونوا مسلمين صادقين مؤمنين متبعين لأحكام الشريعة مستقيمين على طريقة السلف الصالح مقيمين للسنن إياكم من الدخول في هذا هذا أبوا بالبدع فأبوا إلا أن يدخل كثير منهم الجانب الثاني الجانب الثاني أن المسائل الجديدة التي تجد مع المجتمعات تحتاج الاجتهاد وإدخال في تحت, تحت حكام الشريعة قصر فيها كثير من الخلق حتى تنازع المسلمون قبل قرون هل الاجتهاد مقفول بابه ولا مفتوح الباب وسبب التنازع في ذلك لا شك أنه تقصير من داخل الأمة طيب المسائل الجديدة المسائل الجديدة كيف ستدخل تحت حكام الشريعة تحتاج مشتهدين ألا ما تحتاج سميه مشتهد سميه عالم سميه ناظر سميه مفتي سميه ماجد. تحتاج إلى علم إلا ما تحتاج إلى علم وإلا تبقى هذه الأحكام خارج أحكام الشريعة وإذا بقيت خارج أحكام الشريعة وجاء القانون الوضعي وحكمها واش تقول أنت؟ ماذا تقول؟ وقتا Books المسائل الجديدة تحتاج إلى إدخال تحت حكام الشريعة تحتاج إلى إدخال تحت حكام الشريعة هذا فرطت فيه الأمة من حوالي أكثر من ثلاثة أو أربعة قرون في باب العبادات دخلوا فيما منع منه فأحدثوا البدع في الأمور الجديدة التي تحتاج إلى اجتهاد قعدوا عنها فيكون ارتكبوا انحرافين في, في مجالين كبيرين المجال الأول في العبادات ادخالا للبدع المجال الثاني فرق للاجتهاد ومتابعة المسائل الجديدة في الأسجار الجديدة طيب وإذا تأخرت الأمة بسبب ذلك تستحق التأخير ما تستحق ولذلك علماء السلف ضبطوا هذا الأمر في مسائل العبادات أوقفوا الناس عند حدود ما حده الله لهم ومنعوهم من الابتداع من الابتداء والإحداث وفي المسائل الجديدة ما بقوا مكتوف الأيدي الشريعة تحكم, تحكم كل مسألة جديدة طبعا دخلوا وجدوا حضارات الأمم الأخرى وجدوا دخلوا بلاد الفرس بلاد الروم انتشروا في العالم وجدوا مسائل جديدة لكن ماذا صنعوا ادخلوا تحت أحكام الشريعة. هذا التصرف الصحيح بحيث تخرج من البدع والمحدثات وفي نفس الوقت المسائل الجديدة تحكمها الشريعة لا تحكمها القوانين الوضعية ولا يحكمها النظر المصلحي فقط بدون أدلة شرعية وحينئذ يكون الوضع الطبيعي لهذه الأمة هو الوضع الذي نشأت عليه من قبل نعم. سيذكر الآن مثال بارز طبعا يختار الإمام الشاطبي دائما نتكلم عن الإمام مالك لأنه ينتسب لهذا المذهب وهو من حيث تأليف هذا الكتاب كما سبق معكم في أماكن كثيرة وجد من يعارضه ووجد من يعتبر أن ما يدعو إليه من إنكار البدع والمحدثات امر يستحق عليه هذا الإمام العقوبة والتشنيع فشددوا عليه فهو يحتاج إلى من يسنده فيستند بمن بعد الله عز وجل يستند بالعلماء المجددين ومنهم إمام مشهور ينتسب إليه وهو الإمام مالك ولهذا هذا الذي يفسر أنه دائما يكثر من الكلام عن الإمام مالك في هذا الكتاب والإمام مالك رحمه الله معروف عند العلماء بشدة كاره للبدع المحدثات نعم. ولذلك التزم مالك في العبادات عدم الالتفات إلى المعاني وإن ظهرت لبادي الرأي وقوفا مع ما فهم من مقصود الشارع فيها من التسليم لها على ما هي عليه فلم يلتفت في إزالة الأخباث ورفع الأحداث إلى مطلق النظافة التي اعتبرها غيره حتى اشترط في رفع الأحداث النية اشتراط النية في رفع الأحداث كالوضوء والغسل ومذهب الجمهور ومذهب الجمهور مذهب الإمام مالك وعامة أهل العلم ولم يخالف في هذا إلى بعض أصحاب الرأي والأدلة طبعا على هذا معروفة نحن لا نخوض هنا في التفصيلات البقية لكن أدلة على هذا معروفة كثيرة منها قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئين ما نوى فالأعمال شرط في النيات شرط في قبول الأعمال النية شرط في قبولها وشرط في صحتها وما أمر إلا ليعبد الله مخلصيا له الدين وأيضا الوضوء في معنى العبادة كما هو منصوص عليه الطهور شطر الإيمان الطهور كما ورد في الحديث صحيح. الطهور شطر الإيمان أي نصفه وكل هذه تحتاج إلى نية لكن مثلاً يعلّلها بالتعليل بالنظافة فقط بالنظافة يقولها تحتاج إلى نية لأن التنظف مثل إزالة النجاسة وإزالة النجاسة لا يحتاج إلى نية وكذلك النظافة لا يحتاج إلى نية لكن الصحيح أن هذه من جنس العبادات نعم وأنه لا مدخل الرأي فيها هنا إينا. ولم يقم غير الماء مقامه عنده وإن حصلت به النظافة حتى يكون بالماء المطلق وامتنع من إقامة غير التكبير والتسليم والقراءة بالعربية مقامها في التحريم والتحليل والإجزاء لأنه يجب على الإنسان تعلم اللغة العربية فالمستطيع لا يقبل منه إلا ذلك لا يقبل منه إلا الصلاة بها لأنه لا يمكن قراءة القرآن بغير العربية لا يمكن لكن إن كان لا أسلم حديثا وكان أعجميا ودخل عليه, عليه وقت الصلاة وهو لا يستطيع أن يتعلم الفاتحة وينطق بها باللغة العربية فإنه يسبح يسبح مقام ذلك لأن يحقق مقصود التعظيم فهو يسقط عنه لأن الركن كما هو معلوم إذا عجز الإنسان عنه سقط عنه الركن اذا عجز عنه سقط اذا عجز عن القيام لا نقول لا يصلي نقول تجب عليه الصلاه ويسقط عنه القيام واذا عجز عن الركوع لا نقول يسقط عنه فرض الصلاه ولكن نقول يسقط عنه الركوع وكذلك إذا عجز اذا عجز عن السجود يصلي على حاله بقدر ما يستطيع وكذلك إذا عجز عن الطهورين لم يستطع استعمال الماء كالمحروق أو الماسور مثلا المربوط ولا يستطيع لا, يستع... لا يستطيع استعمال الماء ولا يستطيع استعمال التيمم فنقول يصلي على حاله وكذلك من لم يتمكن من استقمال القبلة كالأسير مثلاً مربوط خلاف القبلة فإنه يصلي على حاله وكذلك المريض فليس عنده أحد يوجهه إلى القبلة فإنه يصلي على حاله فكذلك هنا إذا لم يستطع أن يتعلم اللغة العربية نقول تجب الصلاة عليه إذا أسلم نطق بالشهادتين فأسلم ولم يستطع تعلم اللغة العربية لدخول لفرض صلاة عليه فلا نقول تسقط عنه الصلاة بل نقول يصلي على ما استطاع ويسقط عنه ركن قراءة الفاتحة كما يسقط ركن القيام عن الإنسان غير المستطيع كما في حديث عمراء بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فجالس هنا ومنع من إخراج القيم في الزكاة واقتصر في الكفارات على مراعاة العدد وما أشبه ذلك هذا كله لملاحظة جانب التعبد في الأحكام وهذا هو الصحيح أنه لا يجوز إخراج القيم في الزكاة ويمكن أن تجعل بدل الشعير مثلا أو تجعل بدل البر مال وإنما تخرج من الأصناف المنصوص عليها كما بحديث أبي سعيد ودورانه في ذلك كله على الوقوف مع ما حده الشارع دون ما يقتضيه من معنى مناسب ان تصور لقلة ذلك في التعبدات وندوره بخلاف قسم العادات الذي هو جار على المعنى المناسب الظاهر للعقول هذا اللي يدخل فيها المسائل الجديدة اللي يدخل فيها المسائل المستجدات أي نعم مثل كثير المسائل الاقتصاد الآن مثل المسائل التي حدثت في القرن الثاني والثالث لما انتشرت الفتحات الإسلامية هذه المسائل أكثرها في باب في باب العاديات أي نعم انه استرسل فيه استرسال المدل العريق في فهم المعاني المصلحية نعم مع مراعاه مقصود الشارع نعم هذا توسع فيه امام مالك من الناحيه الفقهيه وهذا وكذلك الفقهاء يطلبون للمسائل المستجدة الادله الشرعيه ويحققون فيها المصالح للامه لكن المصالح هذه لاحظوا قال نعم يراعون المصالح مع مقصود الشارع مع مقصود الشارع ومقصوده يعرف من اين من أدلته فلا يمكن أن تعارض المصلحة أدلته على الشروط السابقة التي ذكرت لكم الخمسة أن تكون المصالح المرسلة أو المسائل الجديدة لكي تكون داخلة وتحقق المصالح الشرعية تحت الأحكام لا بد من ضوابط إما أن يدل عليها الدليل مباشرة وهو الدليل الخاص وإما تدخل تحت مجموعة أدلة وتحقق المصالح المنوطة منها المقاصد الشرعية ونعرف ذلك بأمور الشرط الأول كما سبق أن يتحقق فيها مقصد الشارع مقصد من مقصد الشريع العظيبة الشرط الثاني لا تخالف نص الكتاب الشرط الثالث لا تخالف نص السنة سواء متواترة أو أحدية الشرط الرابع ألا تخالف القياس الشرط الخامس ألا تخالف مصلحة أهم منها فالعالم إذا استرسل في الاجتهاد على هذا فهو مأجور ولا بد من حركة فقهية قوية في الاجتهاد لكن هذه ضوابطها هذه أسسها تقوم على هذا الأساس المتين فتسهيل المسائل المستجدة كلها مرتبطة بأي شيء في أحكام الشريعة إما النص الخاص عليها أو موافقة الأدلة العامة وهذا كافي هذا كافي لربط المسائل المستجدة بالشريعة الإسلامية وربط تصرفات المكلفين بالأدلة الشرعية نعم. مع مراعاة مقصود الشارع أن لا يخرج عنه ولا يناقض أصلا من وصوله حتى لقد استشنع العلماء كثيراً من وجوه استرساله زاعمين أنه خلع الربقة وفتح باب التشريع وحي... ماذا ليس بصحيح هذا يكون في العادة من كثير من جهال المتعصبة على العلماء بعضهم بعض لكن الإمام مالك إمام معروف رحمه الله وهو من أئمة السلف المشهورين ومحافظته على الاعتقاد وإنكار البدع عن محدثات أمر معلوم في تراجمه ثم أنه في المسائل الجديدة اجتهد كما اجتهد غيره من أهل العلم بهذه الظوابط المذكورة هنا نعم. طبعاً وقوع الخطأ من العالم في مسألة ومسائلتين أو ثلاثة أو أكثر هذا ليس بغريب لأنه قد لا يبلغه النص مثلاً أو قد اجتهد في خلاف النص والخطأ وارد لما ثبت في السنة من حديث عبد الله بن عمر بن العاص بالصحيح قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر وهيهات ما أبعده من ذلك رحمه الله بل هو الذي رضي لنفسه في فقهه بالاتباع بحيث يخيل لبعضن أنه مقلد لمن قبله بل هو صاحب البصيرة في دين الله حسب ما بين أصحابه في كتاب سيره بل حكي عن أحمد بن, بن حنبل إن أنه قال إذا رأيت الرجل يبغض مالكا فاعلم أنه مبتدع وهذه غاية في الشهادة بالاتباع لان بغض علماء السنة المعروفين بنصرتها قائمين بها الذين عرفوا من تراجمهم حفظ الحديث ونصر السنة بغضهم لا شك شر ولذلك كان العلماء يميزون الناس بذلك كما قالوا أيضا في المقابل إذا رأيت من يبغض الإمام أحمد فأعلم أنه صاحب هوى لماذا؟ لما ظهر من هؤلاء من نصرتهم للإسلام وتحكيمهم للشريعة ودعوتهم للاعتقاد الصحيح وإنكارهم للبدع ومواقفهم العظيمة في ذلك وحق لهم حينئذ أن يتبوأوا المكانة الصحيحة في هذه الأمة ولم يبوهم هذه المكانة إلا أعمالهم بعد توفيق الله عز وجل مكن الله لهم وجعل الله لهم القبول فهنيئا لهم فلا يبغضهم لا يبغضهم إلا صاحب هوا لأن إذا كانت أنت مهمتك مصرحة الإسلام ونشر الحق تصحيح الاعتقاد ومن مقاصدك نصرة السنة وتحب إظهار السنن وتكره البدع وتحب نصرة التوحيد تكره الشرك وتحب نشر انتشار الشرع واظهار الدين ثم تكره هؤلاء كيف نفهم هذا كيف نفهم هذا؟ هؤلاء هم جبال في الأمة نصر الله بهم الحق نصرا للتوحيد ايقا على المبتدعه واهل الاهواء ونصرا للحق والشريعه فاذا كنت من من تحب هذا فكيف تكرههم وقال أبو داود أخشى عليه البدعة يعني المبغض لمالك وقال ابن مهدي إذا رأيت الحجازية يحب مالك يحب مالك بن أنس فاعلم أنه صاحب سنة فاعلم أنه صاحب سنة وإذا رأيت أحدا يتناوله فاعلم أنه على خلاف السنة تعرفون ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي اللي سبق معكم عبد الرحمن بن مهدي من أكبر تلميذ الإمام مالك من أكابرهم وهو الذي دخل عليه في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فوضع عبد الرحمن بن مهدي كما ذكر الشاطبي فصته وبيّن فيها قوة الإمام مالك في محاربة البدع والمحتثات حتى وإن صغرت فدخل عبد الرحمن بن مهدي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فوضع جبته من الطريام محاربة الحر بين يديه وما كان الناس يصنعون ذلك الإمام مالك رضي الله رحمه الله كان في المسجد فدعا به أمر الشرط فأتوا به فجيء به فقال ما حاملك على ما أحدثت في مسجدنا والإحداث علماء السلف يخافون منهم هم من المتأخرين كثير من الناس ما يعرفش معنى الإحداث يحدث في عشرين مسأله ما يعرفش معنى الإحداث فهذا فلما قاله أحدثت في مسجدنا ارتعش وبكى فلما ذكره بالحديث من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله اشتد عليه الأمر فقال إنما صنعته كذا وكذا قال ما صنع أحد قبلك هذا من شدة الاحتراز فهذا عبد الرحمن المهدي يعرف شأن الإمام مالك فقال هذه المقولة وهو من تلاميذة, من تلاميذة الكبار الذي نشره مذهبه في, في, في العراق تأملوا أيها الإخوة أتباع المذاهب في العصور المتأخرة ما الذي صنعوا كثير منهم أدخلوا البدع في مجال العبادات نفس المشكلة السابقة وفي المسائل الجديدة وتطوير العلم وقفوا عند التعصّق وقفوا عند التعصّق وأصبحوا حتى إذا جاءهم النص الصحيح يتركونوا ما به لأن يخالف المذهب أتظن هؤلاء إلى إمها الجبال يرضون هذا؟ يرضون صنيع هؤلاء في إدخال البدع والمحدثات على العبادات حتى أصبحت القبور مساجد وغير ذلك من البدع على طول السنة هل تظنون الأمة يرضون بهذا؟ وفي نفس الوقت من حيث العلم والاجتهاد والمسائل المستجدة يقصرون ثم بعد ذلك يقدمون آراء كثير من المتأخرين المخالف عن النص الشرعي يقدمونها على النص الشرعي وما من إمام من هؤلاء الأمة إلا وهو يوصي أصحابه ويبين لهم إذا صح الحديث فهو مذهبي ويأتي كثير منهم يقول لا إذا صح المذهب فوحجتي طيب وين وصية الأئمة ففرق كبير بين واقع الأئمة عندما يذكر لهم تذكر له هذه الصفات وهم يستحقونها وبين واقع كثير من المتأخرين نعم وقال, إبرا وقال إبراهيم بن يحيى بن هشام ما سمعت أبا داود لعن أحدا قط إلا رجلين أحدهما رجل ذكر له أنه لعن مالكاً والآخر, والآخر بشر المريسي يعني لعن رجلين الرجل لعن الإمام مالك فرد عليه اللعن الثاني أنه لعن بشر المريسي وهو من أئمة البدع المشهورين نينعن وعلى الجملة فغير مالك ايضا موافق له في أن أصل العبادات عدم معقولية المعنى بقية الأمة أمة السنة المشهورين يعني فغير مالك يقصد بقية الأمة السنة المشهورين أي نعم. وإن اختلفوا في بعض التفاصيل فالأصل متفق عليه عند الأمة ما عدى الظاهرية فإنهم لا يفرقون بين العبادات والعادات بل الكل تعبد غير معقول المعنى فهم أحرى بأن لا يقولوا بأصل المصالح فضلا عن أن يعتقدوا المصالح المرسلة لعل النقطة الأخيرة هذه يأتي لها زيادة بسط إن شاء الله في الدرس القادم ونكتفي بهذا وصلى الله وسلم عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين